وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَبِيضًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا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 ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معوفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم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 فَيَكَرِهْتُمُهُ النَّفْعُ عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِقَاطًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضع لكم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 وَرَبَائِبُكُمَُّْاتِ فِي حُجُوركُم مِن النِسَائِكُمُ اللَّات دَخَلْتُ بِهَّ فَإِلَّم تَكُوا فَإِلَّم تَكُوا دَخَلْلتُ بِ فَل جُناحَ عَلَيكُمْ وَوحَلَ إِلُ أَبَنائِكُم الذيذينَ مِنْ أصلابكم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 كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات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 ولكل جعلنا موالي مما ترك الغالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كُلِّ شيء شهيدا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 فَال الصَّالِحَاتُ قِتَاتُم حَافِ غاتٌ للِلْغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ وَلا تِي تَخَافُونَ نُشزَهَُّ فَعِظُوهَّ وَهجُوه فِينَبَاجِعِ وَظْلِبُوه فَإِنْ أَطَعنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهَِّ سَبِيلَ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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى صِرَاطِ الرَّسُولِ لَوْ تَسَوَّاهُمْ الْأَوْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيًّا وَمُسْمِعًا وَرَاعِنَا لِيَنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضمئ وجوها فنردها من قبل ان تضمئ على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت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 فَمِنْهُمْ مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا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 لهم فِيهَا أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأموكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل إن الله نعم ما يعظكم به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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أوسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوك الله واستغفر لهم الرسول ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله ثوابا رحيما فَل وَرَبّكَ ل يُؤمنِنونَ حتىَ يُحَكمُوكَ فيِي مَا شَدَ وَبَيْنَهُمْسَُّ لا يَجدواثُ لا يَجددُ فِي آافُسِم حَوَدَ مَِّ قَبَيتَ وَيسَلِّموا تَسلْمَا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 وإذا لآتيناهم من لذنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أمعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شُهَدَاءَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَرِيضَةً إِلَّا قَوْمًا قَدْ فَتَنُوا بِالْكِتَابِ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُجَاهَدَتَهُمْ فَقَاتَلَهُمْ فَتَنَازَلُوا وَهُمْ أَشَدَّ خَشْيَةً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 قُلْ كُّم مِنْ عيدِ الل فَمَا لِهَا أُول إِقَوْم ل يَكادُونَ يَفقونَ حَدثَا مَا أَصَابَكَ مِن حَسنَةِ فَمِنَ اللهَّ وَمَا أَصَابَكَ منِن سَيئَةِ فَمِن نَفْسِك وَأَسَلناكَ ل سِسُول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 والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وأتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذاَا جَ أَهُم أَمُم مِنَأَمْنِ أَو الْخُوفِ أَذعُوا بِ وَلَْ رَدُّْوه إلىلَ وَسُولِ وَإِلَاءُل الْأَمْرِ مِنْهُم عَالِمَهُ الذينَ يَسْت بِطُونَهُ مِنهُم وَلَْ لَا الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيطَونَ إِلَّا قَللَ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 أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ الله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 وَأُلَاائِكُم جَعلناَا لَكُمْ عَلَيهِم سُلطانًَا مُبِنَا وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِنٍ أَ يَقَتُ لَ مُؤمنًِا إِللاا خطَاء وَمَوقَتَ لَ مؤمِنًا خطَاء فَتَحرِي وَقَبَةٍ مُؤمِنَةِ وَذِييَةُم مُسَمَةٌ إ أَهْله إِللاا أي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 وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ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 وَإِذَا كُ تَفِيهِم فَأَقَمْتَ لَم الصلا تَ فَلتَقُمْ طَائِفَةُم مُِّ مكَ وَالْيأْخُذُ أَسْحَتَهُم فَإِذاَا سَجَدُوا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 فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَآلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَآلَمُونَ كَمَا تَآلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وَمَا يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 ومن يشاقق الرسول من بعد مَا تبين لَهُ الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيُبَدَّلْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النسائق لله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءٍ لَأَتِي لَا مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطَ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 وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما فِي السماوات وما في الأرض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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدوك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وَتَدَناَا للِكافِرينَ عَذاَابَ مُهينَا وََّذينَ آمنوا بِاللهِ وَْسُنِهِ وَلَم يُفرَريقوا بَينَ أَحَدٍ مِنُّمْ أُولائِكَ سَوفَ يُؤْتيهِم أُجورَهُم وَكانَ اللهَّ وَفُور الرحيمَ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 وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ودخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق تكفروا فإنه لله ما في السماوات والأرض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 إِن تَبُوهُ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ي أَهْللَ الكتابابِ لَا تَغْنوا فِي دينينكُم وَيرَأ وَيياَا أَهْل الكتابابِ لَا تَغْنوا فِيدينينكُمْ وَلاَا تَقُونوا علىى الله إِللاا الحَبَّّ يا أَهْللَ الكتابابِ لَا تَغْنُوا فِيدينِينكُم وَلاَا تَقُوا علىى اللهَّ إِلَّا الحََّّ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 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس لَهُ ولد وَلَهُ أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك